بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نكمل باذن الله تعالى محاضره في تطبيقات نحويه عمليه على اعراب القران الكريم على مدرستنا في الفصل الدراسي الاول والمحاضره الثانيه في تلك التطبيقات كنا قد تكلمنا في المحاضره السابقه عن بعض القضايا النحويه اثناء الاعراب لا بمراجعة وأعربنا بعض آيات من سورة الكهف ونكمل بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة إعراب آيات من سورة الكهف من أول قوله تعالى في الآية الثامنة والعشرين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغضاة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفرنا قلبه وعن ذكرنا واتبعها وهو كان امره فرطا اولا يقول مولانا جلال اصبر نفسك ان هو طبعا حرف اطف مبني على الفتح نماحلله من اداره اصبر قلنا الافعال تناسئ اما ماضي واما مضارع واما امر اصبر فعل امر مبني على السكون لماذا لما مبني على السكون لانه لا يتصل به شيء لا يتصل به الف اثنين او جماعه او مخاطبه او لم يكن معتل الاخر فنقول انه ايه لما تصب شافه مبني على السكون اصبر اين الفاعل نقول اصبر انت اصبر انت الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ايه انت اصبر انت من اصبر انت نفسك كان نفس مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه تمام اصبر نفسك مع الذين طبعا مع في كلام للعلماء عليها كثير يعني ما بين من يعربها حرف جر وهذا راي ضعيف ومن يعربها ظرف وهذا الايه الاعم والااشمل والاقوى وانا اقول دائما ان لها اعربان اما لها اعربين لها اعربين اما ان تكون ظرف تمام او تكون حال عندما نقول معا فيطوع رب حال عندما نقول مع فيطوع رب ظرف طبعا ظرف ايه ظرف مكان او زمان حسب ما يضاف اليه نقول مثلا قدمت مع الظهر يبقى ده ظرف زمان قدمت مع صديقي هذا ظرف مكان طيب واصف لنفسك مع الذين طبعا بعض الظروف غالبا يبقى فيه مضاف اليه لاحتاج اكمل معنى يبقى الذين نقول اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه قلنا الاسم موصول إما مختص أو غير مختص أو بنسميه مخ... مخصص أو غير مخصص وطبعا الذين من الأسماء المخصصة إن لها عربات إيه لها آسف تخصص في أن بعض المفرد المذاكر وبعض المسلم مذاكر وغير مذاكر وقلنا أن بعض الاسم موصول تجملة تسمى جملة سلة الموصول لما حللها من الأعراض واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم طبعا يدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون مع الذين يدعون ربهم واجمع ضمير النون في محل رفع فاعل مع الذين يدعون ربهم يدعون ربهم ربهم طبعا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه وهم او الهاء ضمير متصل في محل جر مضاف اليه والميم للجمع والجمله الفعليه من الفعل والفاعل لا محل له من الاعراب صله الموصول واصب بنفسك مع الذين لونربم بالغداتي الغداتي حرف جر والغداتي اسم مجرور والعشي الغداتي والعشي طبعا هو حرف عطف والعشي اسم معطوف مجرور يريدون وجهه طبعا يريد فعل مضارع مرفوع مرفوع بضبوت النون لان فعل خمسه يلا فعل خمسه كل فعل مضارع اتصل بالالف الاثنين او ياء المخاطبه او واو الجماعه هنا يدل ان اتصل بواو الايه واو الجماعه يدعون ربهم اذ بالغداه يجيريدون وجهه طبعا يريد فعل مضارع مرفوع بالنون واو الجماعه في محل رفع فاعل وجه مرفوع بالب ولا تعد عيناك عنهم ولا تعد اينك عن طيب طبعا يعني لا حرف لما المعروف مسمى النهي وهي اداه جزم هي اداه جزم طيب كيف نفرق بين الجزم وبين النهي يعني كيف نفرق بين لا النافيه ولا الجازمه نقول ان لا النافيه هي عباره عن كلمه لا تنفي من باب الاخبار اقول الولد لا يكذب البنت لا تصلي اما الجازمه فهي توجه الكلام لاحد ليكف عن فعل شيء بقول يا فلان لا تكذب لا تتكلم لا تذهب لا تجلس تمام وده اسمها لايله النهي تمام طيب لا تعد عيناك عن طبعا قلنا لا نهي ده الجزء تعد اصلا تعدوا تعد اصلا تعدوا غنوا في المضارع الاخر والجزم يحذف حرف العين يحذف حرف العين قلت تعدوا فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العين ولا تعدوا عيناك عن من لا تعدوا عيناك عينا اصلا عيناك عينان لو هي النون موجوده لما نقول انه ايه انه فاعل مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى والك مضاف اليه فحذفت نون الاضافه اصلا عينين وقلنا في المثنى النون تحذف للاضافه لأنه بعد ان بعده مضاف اليه فالك عندك ايه مضاف اليه اذا حذف النون للايه للاضافه ولا تدعو هناك عنهم عنهم عن حرف جر وهو اسم مبني في محل جر ونون الجمع ولا تعد عينك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا تريد من تريد هي تريد فعل مضارع مرفوع لمرفوع لم يسبقه ناصب ولا جازم تريد زينه الحياه الدنيا زينه طبعا مفعول به منصوب بالفتحه تمام تريد هي تمام اا زينه تريد زينه الحياه الدنيا زينه حياتي زينه مفعول به والحياه مضاف الى مجرور بالكسر الحياه الدنيا معرفه ومعرفه مؤنث ومؤنث والثانيه انا هعطي الاولى او وصف الاولى يبقى الدنيا تعرب نعت نعت ماله مجرور طب اين الكسره كسره مقدره تمام تريدوا زينه حياتي الدنيا تريد زينه الحياه دي الدنيا ولا تطع اصلا لا تطيع طبعا برده لا نهايه عرفت منين وجهت الكلام من حد عشان امتنع عن فعل شيء ولا تطع اصلها تطيع طب ايه اللي حصل تطيع في على برنامج زووم انا مجزم السكون تمام طيب كانت اصلا تطيع الياء حرفين ساكنين والعن أصبحت ساكنة أصبحت تطية فالتقى ساكنين فتخلط من تقى الساكنين بحزف الساكن الأضعف هو الأول وحرف العن ولا تطع من أغفلنا قلبه من تطع أنت ولا تطع أنت الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت ولا تطع أنت من أغفلنا طبعا من مش من من اسمه وصب معنا اللازم ناتو انت الذي الذي من موصوله تمام نقول اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به اغفلنا قلبه عن ذكرنا اغفل فعل مضرب من الفعل فتح مبني على السكون اسم ليه لاتصاله بالفاعل هنا اغفلنا اغفلنا اغفلنا اغفل فعل والنا فاعل ا درسنا فاعل ان سبقت بسكون قلنا ان فعيلين هي ضمير مبني في محل رفع فاعل ويشترط فيها ان تسبق بسكون ولا تطع من اغفلنا قلبه اغفلنا نحن اغفلنا نحن ايه قلبه قلب مفعول به منصوب على النصب بالفتحه والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا عن ذكرنا عن حرف جر وذكر اسم مجرور من جر الكسره طبعا الكسره تحت الراء ذكري والنا ضمير مبني في محل جر مضاف اليه ليه قلنا هيكنا عندما اتصل باسم فانها تعرب مضاف اليه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه طبعا هو حرف عط التبع في أعلى ماضي يبنى على الفتح من التبع هو الفاعل ضمير مسادر تقديره هو التبع هو ماذا؟ هواه هو مفعول به منصوب على متنصب الفتحة المقدرة والهاء ضمير مبني في محل جر الضفن وكانا امره فرط وكان امره فرط وكان برضه لو حرف عطف مبني لا محل من الاعراب تمام وكان فعل ماضي مبني على الفتح وامر فاعا اسم كان والفعل مضارفه الضمه كان امره والهاء ضمير النجر نضيف اليه وكان امره كان امره ماذا فرطا طبعا فرطة خبر كان منصوبا من نصبت فتح قلنا كان فجر اسمه خبر ما الذي كان؟ كان عمره كان عمره ماذا؟ كان عمره فرطة طيب وقل الحق من ربكم آية 29 من سورة الكه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا فرطة فواليمنا نارا احاط بهم من صرادقها وان يستغيث يغاث بالماء كلموه ليشغل وجوه بيس الشراب وزاءت مرتفقه وقل ان قل وهو حرف عطف وقل فعل امر مبني على السكون تمام ما قل اصلا كانت قول كان في مس واو واللام عليها سكون حرف البناء فالتقى ساكنان فحذفنا الساكن الاضعف وهو الساكن الايه الاول اصبحت بدل قل اصبحت قل وقل طيب قل ماذا عندما نقول قل ياتي بعده ما يكمل معنى يكون مفعول به اما ان ياتي اما ان ياتي ا المفعول بيتكلم واحده مثل قل الحق قل انت الحق مفعول به لكن وقد ايه بعده جمله قد ايه بعدها جمله كامله وتسمى ايضا جمله مفعول به جمله في محل نصب مفعول به وقل الحق من ربكم طيب قل مين انت طيب الحق من ربك ما اللحظ ان تحت قل في كسره في المصحى ليه؟ انه قول مفروض عليها سكون والحق ساكنة او لا ساكن تقى ساكنين يتخلص من هما بكسر الساكن الاول او كسر الساكن العضع وقول الحق من ربكم وقول الحق من ربكم طيب الحق يا رب اين؟ يرى المحاق ان الحق يعرب خبر لمبتدأ محزوف تقديره هو الحق قل هو الحق من ربكم طبعا بدل محذوف تقديره هو والحق يعرب خبر مرفوع مرفوع بالضم الحق من ربكم من حرف جار ومجرور من السكون لمحل من الاعراب وربكم اسم مجرور وعلامه جره الكسره والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف اليه والميم للجمع ونقول الحق من ربكم طيب. طبعا جمله الحق من ربكم جمله كلها في محل نصب مفعول به بسميه مقول القول مقول الايه مقول القول طيب فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر من شاء طبعا حرف السين هنا مبني لا محل له من اسم شرط من شاء فليؤمن ياتي بعد اسم الشرط فعل شرط وجواب شرط تسمى جمله شرطيه طيب ما انتوا عرب ايه ما انتوا عرب مبتدا اسم شرط مبني في محل مبتدا وخدناها تصبح من ضمن صور المبتدا ان هي اسم موصول او اسم اشاره او اسم شرط هنا اسم شرط مبني في محل رفع مبتدا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر طبعا شاء فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة في محل الجزم. طبعا ده مبني. تمام؟ انا عايز بعد اه عادت الشرط فعل الشرط هو جواب الشرط. طيب. لو الفعل الشرط مضارع كنا كنا فعل امضارع ميزول. لكن هنا هو فعل مبني موضي مبني على الفتحة في محل جزم. المفروض يكون ميزول. و الفعل طبعا ضبراكم المستاتب التخدير, التخدير هو شاء هو. Correct? طيب. آآ آه... اي فليؤمن, فليؤمن. الفى طبعا وقال جواب الشرط سمى فى الجزاء انشاء فليؤمن ليؤمن طبعا لم ده من الأمر حرف جزم أو أدى الجزم تمام يؤمن طبعا فعل مدرامة زوم يؤمن وعلى من جزم السكوم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر من يؤمن هو من يؤمن هو وجمله فعليه فاليوم محل جازم جواب الشرط الجمله كلها جمله جواب الايه جواب الشرط طيب فين الخبر انا عندي من من اداه شرط فين جواب الشرط جمله الشرط كلها او اسف هنا الخبر عند من مبتدا فين الخبر جمله جواب الشرط كلها خبر يعني الجمله كلها خبر يعني نوع الخبر خبر ايه خبر جمله نوع الخبر خبر جمله طيب من شاف انه منشئ فليكف ما من طبعا حرف عطف من فتح محل الاعراب اشاء برضه فعل ماضي مبني على الفتح تمام طبعا في محل جزم تمام والفعل ده تقدرهور فليكفر قلنا حرف استئناف حرف فعل جزاء لو شرط واللام لام الامر ويكفر فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون والجمله الشرط كله في محل رفع خبر مبتدا جمله آآ آآ الشرط في محل جزم في محل رفع خبر مبتدا اللي هو كلمه <تصفيق> <تصفيق> إن أعتدنى. إن أعتدنى. إن أعتدنى من تمام طيب ان اعتدنا ان اعتدنا ان اعتدنا ذوالمين نار ان واسم ان حرف ناسخ واسم نال فعيلين اي اي اصلا اننا اننا ان اعددنا للوالمين نار ان اعددنا للظالمين نار يبقى ان واسم تمام طيب فين خبرها طبعا ان خبرها زي خبر كان قد ياتي مفرد او جمله او شبه جمله ان اعددنا اعددنا من فعل مواضين مبني على السكون لاتصالب نا الفعلين ان اعتدنا للظالمين نارا اعتد نا اعتد نا اعتد فعل والنا فعل طبعا اعتد مبني على السكون لاتصالب نال فعلين لاتصالب نان فعلين لالظالمين نا نارا للظالمين, مجروه. مجروه بالليه بالليه. للظالمين نارا الظالمين جروا مشروب بله بله لالظالمين ناريا أحاط بهم, أحاط بهم سرادقها أعتدنا للظلمين نارهم طبعا نرى ما نفعل به أعتدنا أي نارهم طبعا نظلمين جروا مجروب مجروب الله بالياب نجمع مذكر سن نرى ما نفعل به تمام؟ أحاط بهم سرادقها أحاط فعلا ما ضمننا على الفتح من اللي أحاط سرادقها صورة ضيقها فاعل وفاهم طرفه الضم والهاء مضاف إليه وبهم جر ومجرور البعاء حرف جر وهم ضمير مبني في محل جر والممن الجب حاط بهم صورة ضيقها فاعل وإن يستغيثوا يغاثوا بما إن كلموه وإن يستغيثوا إن أدى الجزم يستغيثوا فاعل مضارع مجزوم وعلى هام الجزمية حزف النول فاعل خمسة, فاعل خمسة كل فعل ضمائر اتصل بواو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه ويستغيث اتصل بواو الايه والجماعه وهي استغيثوا يغاثوا بماء كالمو هي استغيثوا يغاثوا بماء كالمو طيب اين اداه الجزم يستوز فعل مضارع مجزوم المجزوم بحرف الان طبعا هنا شرط جازم هل تجزم فعلي طيب هي استغيثوا يغاثوا اللي احسن يغاث طبعا برضو تسمي جاوف الشرط يبقى فعل الشرط يستغيطه يقوم شرط يغاثه يقوم الشرط بدون متزوم يغاثه فعل مضارع ماله فعل مضارع يغاث مبنى المجهول مبنى المجهول تمام يغاثه ومنزوم. يعلم الجزمه متصل جواه الجماعة يعلم الجزمه أيضا حصف حرف النوع او الجماعة فعل يغاثه بماء الباء حرف جر وما اسم مجرور بماء كلمه مهلي بماء كلمه مهلي الكاف حرف جر والمو اسم مجرور من جر الكسره يشوي الوجوه يشوي فعل مضارع ماله مرفوع علامه رفعه الضمه المقدره لم يسبقه ناصب ولا جازم يشوي من يشوي هو الماء يجه ايه الوجوه الوجوه مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه البعض يقول لك طب والهاء لا لا اصليه الهاء اصليه قول وجه الهاء اصليه طيب بيس الشراب وساءه متفقه طبعا بيس فعل ماضي جامد مبني على الفتح الظاهر على اخره تمام الشراب فاعل بيس الشراب فمرفوع مرفوع بالضم تمام وساءت مرتفقه ساءت على الماضي مبني على الفتح تمام تاني السؤال حاضر لمعنه الاعراب تمام والفاعل ضمير مستتر تقديره هي اي النوع ساءت هي ساءت هي طيب ايه نوع السوق اللي فيها قال مرتفقه مرتفقه مرتفقه تميز مرتفقه تميز واكثر ان ياتي بعد ساء وحسن التمييز وساءت مرتفقه تمام وساءت ايه مرتفقه طيب وساءت مرتفقه طب يعني يعني ايه برضه التمييز التمييز بيبين نوع سو نوع سواء موجود ايه ساءت ايه مرتفقه مرتفقه ده ايه ده نوع سو فيسمى يسمى تمييز يسمى تمييز تمام طيب وسائد مرتفقه طيب انا بعرف ازاي التمييز باداجه ان الكلمه يصلح فيها اكثر من شيء اكثر من شيء ف اللي بلاجيه هو الاصلح او هو الافضل بذكر تمام انا انا اكثر منك اكثر منك ايه مالا ولا طولا ولا قصرا ولا ولا غيظا ولا حقدا ولا ايه انا اذكر كلمه تميز تمام فيسمى هذا ايه تمييز هنا سعه ايه مرتفقه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا ان نعبد اجرا من احسن عملا ان الذين ان الذين ان طبعا حرف ناسخ ان حرف ناسخ تمام طيب الذين ان الذين مهدج لان اسم وخبر طب معنى ان اسمه ايه اسمه خبر طيب ايه الاسم الاسم الذين طب هقول اسم ان منصوب طبعا ناسخ ولا اقول ايه اقول اسم موصول مبني في محل نصب اسم ان ان الذين ان الذين امنوا امنوا امن فعل ماضي مبني على الضم لضربوا الجماعه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات امنوا فعل ماضي مبني على الضم لضربوا الجماعه وعملوا طبعا جمله امنوا نبح على له من الايه من الاهراء تمام ان الذين أعملوا. وعملوا الصالحات بها حرفط عاملوا فعل مضارع مبني على الضم لضروره الجمع والجمع محذوف فاعل عاملوا ايه الصالحات الصالحات مفعول به منصوب من بالكسره ليه لانه جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم من عملوا هم عملوا ماذا الصالحات الصالحات مفعول به منصوب وعلامه نصبه الكسره لانه جمع مؤنث سالم ان لا نضيع اجر من احسن عملا ان لا نضيع اجر من احسن عملا طيب لما نقول ان ان في توكيل ونصب تمام والنا اسم ان والنا اسم ان تمام خلاص اسم ان ازاي لاء الفاعلين او لاء الجمع متصل بان اخره تعرب اسم ان وخطا كما اتكلمنا قبل ذلك هي كان زائد ان تديني اسم ان تمام ان يبقى النا ضمير مبني في محل نصب اسم ان طيب لن نضيع طبعا لنفي حرف الناس كلنا قلنا نضيع لن نضيع ان لن طبعا لا ملهاش تاثير فاعل هنا مرفوع لانه مسبوق ناصب ولا جاز ان نضيع نضيع نحن من اللي نضيع نحن الفاعل مستتر تقديره نحن نحن ايه اجرا اجرا مفعول به منصوب على التبسيط فتحه اجرا من من احسن اجر مين؟ من من هنا اسم موصول مبني على السكون في محل جار ومضاف اليه اجر من اجر من نقرا بعد ما عرفت خصصه من احسن احسن فعل ماضي مبني على الفتح تعالوا ماضي مبني على الفتح اجر من احسن من احسن هو احسن عملا ماضي احسن عملا ما في الماضي مبني على الفتح تمام من الاحسن هو فام تقدرون والجمله طبعا ايه نعم على لا لها من نعم وطبعا عمل مفعول بمنصوب منصوب بيت الاحسن هو احسن ايه عمل مفعول به اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من أثا ور من ذهب ويلبسون ثيابًا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم التوابع وحسنات مرتفقه اولئك طبعا اولئك ده اسم اشاره تمام اولئك ده اسم الشارع. او اولاء بس اسم اشاره كده طبعا حرف و بعد تمام طيب او حرف خطاب اولئك اسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع مبتدا اولئك لهم جنات اصل الكلام اولئك في غير القران اولئك جنات عدن لهم بعد اولئك في خبر الخبر نوع مفرد او جمله او شبه جمله هنا الخبر جمله اصلها جنات في غير القران جنات عدن لهم طبعا لهم شبه جمله خبر مقدم جار ومجرور وجنات مبتدا مرفوع بالضمه عدن مضاف اليه مجرور بالكسره والجملة الاسمية في محل رفع خبر متابع جنات عدن تجري فعلا مدرع مرفوع نميز بقوة نصب النجازة تجري من تحتها جرم, جرم من تجري الأنهار من تحت طبعا من جرم إسم حرف جرم تحتها باسم مجلور واللي هم مضفق إليه واللي من الجم الأنهار فاعل مرفوع المدرع في الضم تمام طيب يحلون فرمضان يحلون تمام طبعا مجهول واول جماعه ضمير متصل في محل رفع فاعل طب يحلون مرفوعه بايه بالثبوت النون بتاع الخمسه واو جماعه ينفع يحلون فيها في حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر يحلون فيها من اساور من ده طبعا في حرف جر هنا من اساور من طبعا حرف جر برضه اساور ليه اساور لما من حرف جر طبعا دي كلمه من علم الصرف لان صيغه منتهى الجموع صيغه منتهى الجموع كل جمع تكسير تمام بعد الف جمعه حرفين او ثلاثه وسطهم ساكن انا عندي هنا اساور بعد الالف في كم حرف حرفين تمام يبقى يجر بالفتحه نيابه عن الكسره من اثاور من ذهب من ذهب جار ومجرور ويلبسون ويلبسون طبعا يلبسون فعل مضارع مرفوع فهو شبه انه واو الجماعه فاعل يلبسون ماذا ثيابا ثيابا مفعول به بصم النصب بالفتحه قدرا نعت للثياب نكره ونكره المفروض مفرد تمام ثيابا خضرا تمام يبان خضرا من سندس من حرف جر سندس اسم مجرور واستبرق سندس واستبرق وان استبرق برضه اسم مجرور بالكسره من سندس واستبرق متكئين كيف حالهم متكئين كيف حالهم متكئين متكئين فيها متكئين حال منصوب على من النصب ليها فيها جار ومجرور في حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر فيها على الارائك على حرف جر مبني على الاعراب الارائك اسم مجرور على الجار بالكسره طب والكاف كاف اصليه طيب نعم الثواب وحسنات مرتفقه النعمة فعلا جامد ممنع الفتح يعني جامد لم يأتي منه مضارع والعمر تمام طيب طبعا فعلا متح فعلا ايه متح الثواب فعلا فعلا الاتراف هي الضم تمام طبعا مفترض في النسلوب اللي زي كده هنعوز فعله وفعله مخصوص بالمتح لكن قد يحزف هنا حسفيه مخصوص بالمتح هو تقديره هي اي نعمة ثواب وهي اي الجنة وحسنات مرتفقة حسنه فادى ماضي تمام برضه زي نعمه كده جام مبني على الفتح حسنت تاني صح فده محل من الاعراب الى حسنت هي فادى ممكن تقدر يقعد برضه عليه على الجد حسنه ايه مرتفقه زي ما بيكسر بعد سيء التمييز ايضا بيكسر بعد حسنه التمييز فنقول حسنه ايه مرتفقات مرتفقه تعرب ايه تعرب ايضا تمييز واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحديما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا وجعلنا بينهما زرعا اضرب فعل امر فعل امر اللي هو طبعا السنه في كلام اضرب فعل امر مبني على الفتح لا محل له من الاعراب تمام اسف فعل امر مبني على السكون آه والواو اهي طبعا حرف لا محل له تقدر لهم لهم جار مجرور من اضرب انت اضرب انت لهم تمام الفاظهم ستقدروا ايه انت واضرب لهم اللام حرف جر وهم ضمير مبني في محل جر والميم للجمع واضرب لهم ايه مثلا قلنا الجمله الجمله الفعليه الفعل قلنا فعل وفاعل وفعل ومفعول به تمام الفعل اضرب الفعل انت ومفعول به مثلا رجلين المثل عباره عن ايه رجلين فهي بدل من كلمه مثلا رجلين بدل من كلمه مثلا رجلين طيب بدل ما هو منصوب تمام ما هو رجلين جعلنا لاحدهما جعلنا جعل فعل ماضي مبني على السكون ضمير الفاعل والنا ضمير مبني في محل رفع فاعل تمام لاحدهما اللام حرف جر وحديما اسم مجرور وعلامه جره الكسره وهما مضاف اليه والميم والالف للمثنى جاء عندنا عندما ايه جنتين جنتين مفعول به منصوب بالياء تمام من, من عناب من حرف جر وعناب اسم مجرور وعلامه جره الكسره وحففناهما بنخل حففنا حففنا الفعل على سكون والنا ضمير مبني في محل رفع فاعل حففنا وهما هما طبعا ايه مضاف اليه تمام بنخل الباء حرف جر ونخل اسم مجرور وجعلنا اذا حففنا وجعلنا جعلنا اللام عليها ايه سكون يبقى النا ناء الفاعلين ضمير مبني في محل رفع فاعل وجعلنا بينهما بين ظرف مكان منصوب بالفتحه بينهما مضاف اليه جعل بينهم ايه زرعا زرعا مفرد منصوب جعلنا بينهما جعلنا ايه زرع كلت الجنتين اتت وكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا كلتا مبتدأ الجملة عادية طبعا نقولنا كلا وكلتا لها أكثر من أعراض إما أن تعرف حسب قائمة جملة أو تعرف توكيل يصلح أن تأتي منحقا بالمثنى تمام ويصلح أيضا أن تكون اسم مقصور فلما نقول منحقا بالمثنى يجب أن تتصل بضمير كلاهما وكلتهما كلاهما وكلتهما اما اذا جاءت من غير ضمير فانها تعرف اعرابة باسم مقصورة بحلمات مقدرة كلتا الجنتين كلتا وابتدى مرفونات رافية ضمان مقدرة الجنتين مضاف اليما جراء المجروريك الياء لانه مثن اتت اتت لجنتين منهم آتت. اتت طبعا ده خبر تمام اتت فعل مواضي ما بناء الفتح تمام طيب. اتت هاتت هي تاتانيس هاتت اكلها يبقى الفاعل ده تقدروا ايه هي اكلها مفعول من منصوب وعلامه النصب الفتحه وجن الفعليه بمحل رفع خبر ولم تظلم طبعا لم هو حرف نفي وجزم وقلب لم للجزم حرف لا محل له من الاعراب تظلم فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون لم تظلم منه شيئا منه شيئا طيب من حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر ان تظلم هي فاعل ضميريه ان ظلم هي ايه شيء مفعول به منصوب بالفتحه فجرنا خلاله ما نهر فجرنا خلالهما نهرا فجر فعل ماضي مبني على السكون فاعل د الفاعلين ضمير مبني في محل رفع فاعل خلالهما خلال ظرف هذا يعني هنا يعني باينه ظرف منصوب بالفتحه خلالهما الهاء مضاف اليه وجنا خلالهما نهرا نصب منصوب بالفتحه تمام جمله فعليه طبعا ايه موطوفه على جمله انت وكان له ثمر وكان له ثمر اي في غير القران كتب نحوي وكان ثمر له كانت علامه مبني على الفتح تمام لو الن لم حرف جاز والهاء ضمير مبني في محل جر تمام والجاره المجرور شبه جمله في محل رفع خبر مقدم لكنا ثمر اسم كان مؤخر مرفوع بالضمه كان الاول ثمر فقال لصاحبه من اللي قال هو وقال لصاحبه قال فعل ماضي مبني ما على الفتح من اللي قال هو الفاعل ضمير مستتر تقديره هو لصاحبه جار ومجرور اللام حرف جار وصاحبه اسم مجرور وعلامه جره الكسره والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه وهو يحاوره هو طبعا ضمير بارز منفصل مبني في محل رفع مبتدا يحاور فعلا مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه لم يسبقه ناصب ولا جازم من لو جاور هو ايوه يحاور هو والهاء مفعول به يحاوره. يحاور ورهوب يحاور وهو صديقه لا تعود على صديقه مفعول به وهو يحاوره انا اكثر منك لما اقول القول ده للطيب مفعول به كل الجمله الجايه مفعول به انا مبتدا لما هنحولها مبتدا منير ما بنحولها مبتدا اكثر خبر مرفوع بالضمه منك جار ومجرور بعد اكثر جت كلمه مظبوطه على غريبه الدميز انا اكثر منك مالا اكثر منك ايه مالا مالا ديه تمييز منصوب بالفتح واعز طبعا ده ماطوف تمام على الاكثر ماطوف مرفوع واعز نفر اعز نفر طبعا برضو نفر تمييز منصوب ليه يجاء بعد كلمة افعل تفضيل تمام ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه دخل فعل ماضي من يدخل هو دخل إيه جنته جنته هنا مفوال به وهذا من نحن جرى نضاف إليه وهو ظالم لنفسه طبعا هو امتدى ضمير من نحن نرفه امتدى ظالم خبر وفعل نطرفه الضم الظاهرة لنفسه اللي لم حرف جرى ونفسه اسمه جرى الكسرى ولاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه قال ما اظن انت تبيد هذه ابدا قال فادى اظن بالفتح من اللي قال هو ما الفاعل ضمير مستتر تقديره هو على الكافر ماذا قال كافر ما اظن طبعا ما نافيه حرف لا محل له من الاعراب غير مؤثر اظن انا اللي اظن فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه لم يسبقه ناصب ولا جازم اظن من اظن انا اللي فهمت انت تقدر انا انت تبيد انت من حرف نصب تبيدا فالمضارع منصوب على النصب بفتحه من, من تبيدا هذه, هذه هذه اسم اشاره مبني في محل رفع فاعل من تبيدا هذه ابدا ظرف زمان منصوب على النصب بالفتحه وما اظن الساعه قائمه وما اظن الساعه قائمه طبعا ما هنا نفي تمام اظن فعل مضارع فترفع الضمه اظن من اظن انا اظن انا طبعا نفتكر ان اظن من افعال الرجحان تنظم مفعولين اصلهم تدا خبر طب في المفعولين من اظن انا ففهمتوا قدرنا اظن ايه الساعه اظنها ايه قائمه من الفعل الاول الساعه المفعول الثاني قائمه فقائمه مفعول به ثاني والساعه مفعول به اول طب اذا جئنا ما اظن في غير القران الساعه الساعه قائمه مبتدا وخبر لما دخلت ظننا اصبح المفعول الاول مفعول ايه مفعول ثاني ولا ان ولا ان تمام طبعا الوهو حرف عطف تمام اللام بما لام موطئه للقسم ده موطئه للقسم قص محذوف وطبعا حرف لما حللنا ايه أعرف. ان حرف شرط جازم ده شرط يعني ولا ايه روديد تو روديد تو طبعا رد فعل ماضي تمام روديد تو تمام طبعا مبني مجهول مبني مجهول مبني على السكون فعل ماضون نسكون والتاء تاء الفاعل تمام انا هس كل تصدرجع قلنا اي حاجه تنتهي بتاء تبني عليه سكون ولوردت الى ربي الى حرف جر وربي اسم مجرور وعلامه جره الكسره والياء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه لا اجد طبعا احنا قلنا ده اسم قسم وجنا لم القاف جاء بالقسم تمام حرف مبني في محل لم ايه اجدنا اجد فعل مضارع ماله مبني على الفتح ليه اتصلت بنون التوكيد ده قلنا قبل ذلك نون التوكيد بيتهيئ على المضارع يبقى على الفتح اجدنا من اجد انا الفاعل مستتر تقديره انا تمام اجدنا خيرا منها منقلبا من اللي اجد انا سيدنا أي ايه خيرا يبقى خيرا منقول به منصوب منصوب بالفتح تمام من طبعا جار ومجرور من حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر خير منها ايه منقلبه منقلبه طبعا زي ما قلنا قبل كده تمييز لان خير اسم تفضيل تمام خير اسم تفضيل يبقى جدا نخيرا منها ايه منقلبه تمام منقلبه اسم تفضيل طبعا الـ الـ أنا أكتبه بهذا القدر لغاية الآية 37 من سورة آخرنا الآية 36 من سورة الكافل البقاء عربي هنلاحظ أن مهم جدا عندي عند الإعراب أن أحرص على تحديد نوع الجملة جملة إما إسمية يبقى هسأل عن منتدأ أو خبر وإما فعلية هسأل عن فعله فعلا ولما تكون إسمية عايز مبتدا وخبر قد تدخل عليه حرف ناسخ حرف الناسخ هتحل اسمه خبر تمام المبتدا هيبقى اسم الناسخ والخبر هيبقى خبر الناسخ والظرف للجمله بقى اضافات تسمى فضله طبعا بيبقى ليها تاثير زي الظرف والحال والتمييز وغيره والجمله الفعليه ايضا قبل ان اعرب اقول ان نوع نوع الجمله جمله, جملة فعليه مثلا الجمله الفعليه هذه تكون لها مكونات فعل وفاعل تمام ومفعول وقد يوجد وقد لا يوجد فنسال دائما عن هذه الاركان ثم بعد ذلك نعلم ان الباقي عباره عن ايه فضله او مكملات جمله تزين وتكمل ايه المعنى نتبادل القدر وارجو ان نكون قد استفدنا من تلك التطبيقات النحويه هامه جدا يعني عندما تبدا في سماع المحاضره تفتح المصحف وتحاول اعراب ثم تسمع الاعراب وتبدا تفصل لنفسك كيف يمكن أن تعرف جملة كاملة عن طريقة تحدث نوع الجملة ثم ذكر مكوناتها ثم عرفة الفضلة على التي تضاف عليها لإكمال المعنى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته